بيبا <تصفح> <Kick." تصفح> اشتعزي حشت يا حشتين انت نتصف... يقولوا متخاصمين لا متصلحين أستاذ دايما متصلحين عمليلي عمل يا بابا حشتين جدا انت عليك كويس عمليك من فدأ تعال يا عزيز يا عزيز اتبالع كله عزيز ستقول له أهلا الأهلا احلى عزيز شق ده ولا ايه واحلى بيبو ده ولا ايه واحلى بنات واحلى ليله الليله دي تعالى دلعك مش هتتعبك والمكان هيا كذا تعال بحلفك كل مين ما لو كنت أب مكان عمر ما كنت أكسب واللي كم مش هتتعبك والمكان هيا كذا تعال بحلفك واللي مين لو كنت انت عمري ما كنت Didn't you have فالعشرة رح زهانت ولا انت اتنون. تعالى زبطك واللي ميد ملخبطه الأخلطك صدقني هخدمك واحدة واحدة مهمة تعالى لواء يا حبيبي وأيام لو كنت انت في مكاني والله كنت أسباب da dakol el el